النصر لا تسقيه الا دماء له الروح تهدى والدماء تسير للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيلا هو لا تسقيه إلا دماء له الروح تهدى والدماغ تسير تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيلا النص لا تسقيه إلا دماء له الروح تهدى تسير للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيل أولئك أستل قد على صرح مجدهم عظيم له عرض هناك أطول به بهم نار اليهود كأنها لها عندهم دون الأنامق أولئك أستل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 تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيل هو النصر لا تسقيه إلا دماء له الروح تهدى والدماء تسير للعليا وهلها سوى الموت دون